رؤية حقيقية يرون هو سبحانه وتعالى ورؤيتهم له, رؤيتهم له جل وعلا هي أكمل نعيم وأعظم نعيم وقد مر معنا الحديث الذي في صحيح مسلم في بيان ذلك في بيان ذلك ثم تفرق بين الرؤية والإدراك ثمة فرق بين الرؤية والإدراك والرؤية ثابتة والإدراك منفي كما قال الله, كما قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار ويدركه الابصار الأبصار والإدراك هو الإحاطة والإدراك هو الإحاطة ولهذا جاء عن بعض السلف في توضيح هذا المعنى قال هل ترى السماء؟ قال نعم قال هل تحيط بها؟ قال لا فهذا يفيد أن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، فلما تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان يعني حصلت الرؤية، حصلت الرؤية، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا، فثبتت الرؤية ونفى الإدراك لأن فرق بين الفرق بين الرؤية وبين الإدراك نعم. يقول لذاك الله خيرا هل يجوز للمعتكف أن يزور مقبرة البقيع الأصل أن المعتكف يلازم معتكفه وهو الخلوة الشرعية يبقى في معتكفه في مناجات وذكر لله سبحانه وتعالى وليس له أن يخرج من المعتكف خارج المسجد إلا فيما يضطر إليه لقضاء الحاجة او إحضار طعام, احضار طعام لا يجد من يكفيه في احضاره أو تبديل لباس لا يجد من يكفيه في ذلك فمثل هذا هو الذي يكون والا الاصل أن يبقى المعتك المعتكف في في معتكفه في مناجات لله سبحانه وتعالى واقبال عليه وجمعية لقلبه جمعية لقلبه في مناجاته لربه وذكره لربه سبحانه وتعالى وحقيقة بمناسبة هذا السؤال مما يؤسف له جدا أن بعض المعتكفين اعتكافهم في كثير من الأوقات منتديات للسمر والمزح والمؤانسة والتنكيت وأشياء من هذا القبيل فلا يتحقق له مقصود الاعتكاف لا يتحقق له مقصود الاعتكاف لأن مقصود الاعتكاف أن يجمع الانسان قلبه في مناجات وقراءة لكلام الله وتدبر للذكر الحكيم ودعاء وخضوع وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا الذي هو يقصد به الاعتكاف ولهذا يبتعد عن كل أمر يقطع عليه هذا المعنى وبعضه للعلم يستثني من ذلك إذا اشترط المعتكف أن يخرج للجنازة أو اشترط أن يعود المريض لكن كما قلت الأصل في الاعتكاف هو ملازمة الإنسان للمعتكف نعم شاء الله لك يقول ما وجه طلب الشفاعة في الموقف العظيم مع أنهم يقرون أن لا قدرة لهم على ذلك ما وجه طلب الشفاعة في الموقف العظيم مع أنهم يقرون لا قدرة لهم من ليقرر الأنبياء يقولون أن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولا بعده مثله. اذهبوا ها... الى كلان هادي... هذه تكرمة هذه تكرمة إظهار منزلة صفوة العباد تكرمة من الله سبحانه وتعالى وإظهار لمكانة صفوة العباد وخيارها الخلق ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى ولهذا تظهر مكانتهم في ذلك اليوم العظيم يذهب الانبياء الى هؤلاء يذهب الناس الى هؤلاء يذهب الناس الى هؤلاء, الناس إلى هؤلاء الانبياء صفوه عباد لا يطلبون منهم فكل نبي يعتذر ويحيل على الاخر الى أن ياتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اي يحمدك عليه الأولون والآخرون وتظهر مكانتك العظيمة في للعالمين فهذا فيه تكرمة تكرمة لأنبياء الله وإبرازة وإظهار لمكانتهم العليه ومنزلتهم الشريفة نعم يقول نحن مجموعة من الشباب نجلس في أحد المساجد ندرس أحد كتب العلماء مثل كتاب التوحيد وشرح الشيخ صالح أهل الشيخ نقرأ هذا الشرح ونوضحه هل يجوز ذلك لنا اجتماع لدراسة العلم ودراسة كتب أهل العلم هذا نافع جدا وإذا كان لا يتهيى لكم يعني في البلد عالما محصلا أو طالب علم محصل تجالسون وتتلمدون عليه فإذا لم يحصل ذلك فما لا يدرك لا يترك لكن من كان يعني عمدته الكتاب فقط ولا يكون له ارتباط بأهل العلم والاستفادة منهم ربما يقع منه فهوم خاطئه ربما يقع منه فهوم خاطئه وأشياء لا تكون هي مقصودة ففرق بين التلقي عن اهل العلم والقراءه في الكتب لكن إذا كان هذا هو الذي في مقدوركم ولا لا يوجد مثلا في البلد عالم تتلقون عليه وتأخذون عنه فلكم أن تقوموا بذلك والله سبحانه وتعالى ينفعكم بذلك ومن الأشياء التي الحمد لله في هذا الزمان تيسرت ووجدت ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما وجود الأشرطة الصوتية الأشرطة الصوتية التي يسمع فيها صوت العالم حتى عدد من العلماء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى باقي أصواتهم, ب... باقي أصواتهم في الأشرطة وسائل حفظ, ال... وسائل حفظ الأصوات الحديثة ويستفاد منها إلى يومنا هذا وكانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه والآن يبقى صوته مع هذه الاجهزه والوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان نعم يقول أنا متزوج ويأتيني دخل ألفين ريال فهل تجوز لي أخذ الزكاة إذا كان لا لا تملك بيتا وهذه الألفين تكون منها أجار البيت ومنها سداد الفواتير الكهرب والماء وايضا منها الطعام للبيت واللباس الألفين ما تكفي ولا تغطي هذه الحاجة فمثل هذا إذا كان ليس عند مورد آخر فالذي أظهر الله على من المستحقين للزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ هل الخضر نبي أم رجل صالح اختلف في ذلك يعني اختلف أهل العلم في في ذلك ولم يأتي في القرآن ولا في السنة التصريح بالنبوة لكن جاءت آيات يستفاد منها ويستنبط منها النبوة والقول أشهر عند أهل العلم القول بنبوة الخضر يعني فيها خلاف بين أهل العلم وسبب ذلك أنه لم يأتي نصوص صريحة فيها التصريح بنبوته وإنما عدد من أهل العلم استنبطوا ذلك من نصوص في كتاب الله في سورة الكاف وايضا في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونصر الله عز وجل أن يفقهنا أجمعين في الدين وأن يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى نفسنا طرفه عين وأن يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شاننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا شيخ عبد الرحمن ان بنقدر وقفه هذا الاستاذ ماذا يقول يقول أنا رجل مريض بالقلب وأجريت لي عملية قلب مفتوح ثم أجرى 11 عشر دعامة بعد العملية ومنعني الأطباء من الصيام لشرب الماء لسيولة الدم ولكن أجد نفسي أجد في نفسي القوة على الصيام ولكن أخاف من تدهور حالة الصحية يقول أخرج الفدية في بلدي ولكن أحيانا الشيطان يزين لي على الإفطار بأنه حرام. اولا نسال الله ان يمتع بالصحه والعافية وأن يزيده من فضله على هذا الحرص والرغبة مع معنه يعني الاطباء قرروا منعه من من الصيام وقرروا أنه مضر به الا انه يعني على هذا الحرص الشديد على الصيام و من حرصه الكفارة قد أداها ونفسه تنازعه على الصيام فعلى كل حال وقفته هذه هي حقيقة وقفة لأخذ درس وعبرة في خاصة الشباب ومن أمتعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية ومع ذلك يفرط مثلا في الصيام ويفرط في العبادة كيف مثل يعني هذا الشخص الكريم جزاه الله خيرا عمليات كثيرة في القلب والأطبة يمنعونه ومع ذلك يعني حرصه قوي جدا ورغبته شديدة في الصيام ويؤدي الكفارة ونفسه أيضا مع اداء الكفارة تنازعه إذا تكرمت شهد الرحمن اقرأ رسالة مرة ثانية لأنها جميلة حقيقة اقراها مرة ثانية نستفيد منها ايضا اكثر يقول انا رجل مريض بالقلب واجريت لي عملية قلب مفتوح ثم اجرى احدى عشرة دعامة بعد العملية احدى عشرة دعامة, دعامة, دعامة نعم بعد العملية ومنعني الاطباء من الصيام حتى لشرب الماء لسيولة الدم ولكن اجد في نفسي القوة على الصيام وأخاف من تدهور حالة الصحية أخرجت الفدو في بلدي ولكن أحيانا الشيطان يزين لي بأن الإفطار حرام ايوه يعني نفسه ما زالت تنازع يعني على مع الكفارة أنه يصوم و ومع دفعه للكفارة وهذا كله من الحرص وهذه الأسئلة والله يعني ولها نظائر كثيرة أسئلة جميلة لأن أسئلة السائلين في الجملة على نوعين أسئلة تدل على حرص ورغبة في العبادة وقوة وفي أسئلة تدل على رغبة في التفلت من الأعمال تجد بعض الأسئلة لو تركت كذا ولو هل علي شيء أسئلة لا قبيل لا يعني فيها حرص شديد ورغبة يعني عظيمة على العمل نسأل الله أن يزيده من فضله وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله له الشفاء ولجميع مرضى المسلمين وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية وأن يكتب لنا جميعا القبول إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل